الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شخص الأنبياء المصرين نبينا محمد وآله وصحبه يجمعين ما بعد فيقول المسنف رحمه الله منها إجراء طريق الأولوية عند الاختلاف كما تقول الإنسان ليس بأولى بإفاظة النفس الناطقة من العصور بإفاظه من, من العصور بعدما اشترك في الحيوانية يعني الإنسان حيوان العصور أيضا حيوان كل واحد منهما جوهر قابل للأبعاد ثلاثة له طول وعرض وعمق ونام متحرك من الإراضة وحساس فكيف يعني عفالت عفالت النفس الناطقة يعني الروح الإنساني على الإنسان ولم يعني تضيف هذه هذه الروح الإنساني على العصفور كيف كان الإنسان أولاب من العصفور بإفاضة النفس الناطقة نعم. لماذا يعني نقول فاضه ها اه اه اه اه اه اه صح وهو أن الفلاسفه يعتقدون أن هذه الأشياء يعني فاضت من, من الله سبحانه وتعالى أي حصلت على طريق الايجاب لا على, على طريق القدرة والاختيار. يعني كما يوجد الله عند ظروع الشمس كذلك قال فاعظ لنا إذا مثلأ وخرج كذلك على سبيل الإيجاب حصلت هذه المخلوقات هذه هذه عقيدتهم الفاسدة وهذا فاسد جدا لأن الله سبحانه وتعالى خلقها بقدرته واختياره بحيث يعني شاء خلقها لو لم يشى لم يخلقها لكن هؤلاء يقولون لا على طريق الإجابة ليست الشمس لو ارادت أن لا يوجد الله يوجد الله فكذلك هذه المخلوقات يعني وجد عن عن الله سبحانه وتعالى وهو لا يستطيع أن لا توجد ولو اراد فإذا قيل لهم أليس هذا عجزه أليس هذا هذا نقص بالله سبحانه وتعالى هم يقول هذا عين الكمال أن يفيض عنه الكمال ولو لم يريد هكذا هذه فلاصفة وهم يعني ليس لنا الكلام فيهم مخطئون ومنحرفون جدا يفعل من فعل ما اذا اذا امتلع او خرج عنه الماء فكذلك يعني الاشياء يعني حق على سبيل الفيضان خرجت يعني الله سبحانه وتعالى ثم وهذه غلوطه لأن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى خالق للأشياء بقدرته واختياره فالله سبحانه وتعالى مختار له أن يعني يعطي الروح الانساني للإنسان بدون يعطيها للعصفور ولو قلنا بما يقوله الفلاسفه يمكن أن يوجد هناك فرق بينه الـ الـ الإنسان الإنسان ومعتقد العصفور يعني وين كان مشتركين في الحيوانية له استعداد لقابلية هذا الروح الإنساني والعصفور ليس ليس له قابلية لهذا الروح نعم فعلى كل حال هذا باطل وغلوطة نعم ثم ومنها ما وقع من قلة المبالاة بالحيثيات وترك الاعتناء بها كقول القائل كل أبي الله دخل في حقيقته البيال وزيد النبي الله فيلزم دخول البيال في حقيقته آه. يعني هذه هي جميلة ماذا يقول أليس الأبي الله دخل أبي الله في حقيقته نعم لماذا لأن أبي الله معناه شيء ما يتصفه البيال هذا هو الأبي الله إذن زيد عندنا زيد ابيض جدا اذا بيال قد دخل في حقيقتي اذا زيد ما حقيقته عند تقول حيوانا لا ينبغي يكون حقيقته حيوانية ولا والنطق والبيال نعم وقعت وقع سامع في الفخ نعم قولت قولت ها فالجواب ما هو هناك مفهوم هناك مستقبلهم له مفهوم مفهومه ماذا؟ شيء ما اتصف ان وله هو وهو هو مستقبل داخل في مفهوم مستقبل لا لا هو هذا هو الجواب. هو مستقبل زيت مستقبل هو مستقبل لكن مستقبل مفهوم يعني مفهومه شيء ما اتصف بالبياض فالبياض داخل في مفهومه وليس بداخل في مصداقه لا ابيض معناه ماذا شيء او شخص اتصف بالبياض اي شيء كان او اي شخص كان فهذا مفهومه وهذا هناك اشياء يصدق عليه هذا المفهوم زيد الابيض زيد ابيض عمرو الذي هو ابيض وكذلك شعط بيضاء وكذلك يعني طير ابيض هذا كله عفراد يعني فعفراد التي يصدق عليه المفهوم الكلي هو مصداقاته المفهوم الكلي يوجد له مفهوم ويوجد له يكون افراد ان يكون افراد ان يكون افراد ان يكون افراد ان في كقول القائل كل أبيض دخل في حقيقته البياض وزيد الأبيض فإلزم دخول البياض في حقيقته ومن شغل قلط فيه أن البيض داخل في مفهوم الأبيض من حيث إنه بيض لا من حيث إنه حيوان وإنسان ومنها قولهم مماثل المماثل مماثل أليس إذا ماثل زيد عمرا ثم عمر ماثل بكرا أليس زيد يماثل بكرا زيد ماثل عمرا في الشجاعة وعمر ماثل بكرا في الشجاعة إذن زيد مماثل لبكر لماذا لأنه مماثل لعمر الذي هو ماثل بكرا إذن بناءنا لا ذلك نقول زيد مماثل للنخله. نعم. كقصة بالكلم. نعم. زيد مثلا يعني بكرة. وزيد مثلا نخلة في الطول كلاهما طويل. ثم النخلة مثلت الحجر في الجمود. إذا زيد مماثل للحجر في الجمود كلاهما جامد. صحيح؟ زيد زيد مماثل للنخلة والنخلة مماثلة للحجر إذا زيد مماثل للحجر فكما أن الحجر جماد زيد جماد هذه غلطة وحلها كيف؟ لا إنما يكون مماثل الشيء مماثل الشيء مماثلا لمماثله إذا كانت المماثلة في الطرفين في شيء واحد وهنا الزيد ماثل النخلة في الطول والنخلة ماثلة الحجرة في الجمود ف يعني وجه الشبه مختلف فلا, فلا يكونوا مماثل المماثل مماثلا زيد مماثل للحجر في الطول هذا ما في شكال يعني إذا كان هناك حجر طويل وقلنا زيد مماثل النخل في الطول والنخل مماثل هذه الصخرة في الطول إذا زيد مماثل لصخرة في الطول لكن أو في الصخرة يوجد هناك صخرة كبيرة طويلة ثم مماثل, مماثل مماثل أول إنسان مماثل للنخلة والنخلة مماثلة للحجر في كونه غير ذي نفس فيلزم كون زيد جماذا ووجه التقليط فيه أن مماثله النخلة للإنسان في أمر وهو الطول مثلا ومماثلة حال الحجر في شيء آخر ومما يوقع في الغلط اخذ العدم المقابل للملكة مكان الضد والنقيض يعني شيئان بينهما تقابل العدم والملكة اذا اذا اعتقدت انهما بينهما تقابل, تقابل تناقض فيقع الغلط يعني هناك تقابل تناقض تقابل العدم والملكة تقابل التناقض يعني يوجب ان لا يجتمعا وأن لا يرتفعا النقيضان لا يجتمعان ولا لا يرتفعا اما تقابل العدم و يعني يوجب عدم الاجتماع ويجوز يعني ال الافتراق فمثلا بين البصر والعماء تقابل العدم والملكة بمعنى أن أحدهما وجودي والآخر عدمي واشترط فيه مكان يقبل الوجودي فالبصر وجودي والعماء عدمي عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا فيمكن أن يوجد هناك بصير و... وأعماء وما لا يوصف بشيء منهما يعني حيوان إذا كان له بصر فهو بصير حيوان إذا لم يوجد له بصر فهو أعماء والجدار مثلا أو النبات مثلا أو الحجر مثلا ليس بأعماء وليس بصير. ما السبب؟ لأن التقابل بين البصر والعماء تقابل العدم والملكة. الملكة هو وجودي، والعدم هو العدمي الذي اشترط له مكان يقبل الوجودي. ف يعني بصر بصر واضح. أمامه هو عدم البصري عما من شئنه أن يكون بصيرا. فإذا انتفى البصر عن الحيوان فنقول عما وإذا انتفى البصر عن غير الحيوان لا نقول إنه عما لأنه ليس بما ليس ليس يقبل البصر فكذلك العلم والجهل فنقول زيد عالم عمر جاهل حمار زيد لا نقول إنه عالم ولا نقول إنه جاهل لكن بخلاف النقيضين نقيضين لا يسمعون ولا ينسفون قيام عدم القيام لا يمكن أن يكون الشخص قائما ومعدوم القيام ولا يمكن أن يكون يعني ليس بقائم وليس بلا قائم ايضا لا يمكن فشيئان بينهما تقابل العزم والبرقة إذا اعتقدت أنهم متناقضان فتقع فيقع بذلك وتقول أليس يعني عماه عدم البصر؟ فإذا نجدار عما أنه لا بصر له هل هذه الأغلوطة نقول التقابل بين العدم والبصر والعمى هو تقابل العدم والملكة فلا يلزم كل ما أن يكون كل ما اندفى عنه البصر أعماء بل إذا اندفى البصر عما من شينه أن يكون بصيرا فهذا هو الأعماء فالجدار ليس بأعماء فلا فلحصل ما هو هذا إذا كان متناقضين لا يتصف شيء بهما جميعا ولا يعني يرتفعان عن شيء أيضا بل لابد أن يوجد أحدهما ويوجد الآخر فلا يوجد بينهما واسطه أما إذا كان بينهما العدم والملكة فإما أن يتصف الشيء بهذا أو بهذا أو لا يتصف بشيء منهما ك فانه فإنه عدم الحركة عما من جينه أن يتحرك ليس عدم الحركه مطلقا بل عدم الحركة عما من جينه أن يتحرك نعم مثل ماذا مثل الحمار والإنسان حيوان يعني وكالعماء فإنه عدم البصر عما من جينه أن يكون بصيرة فيظن أن المجرد ساكنة والجدار عما عن المجرد يعني جوهر مجرد. تعكنا لأنه لا حركة له. والجدار عمى وكذلك الجدار يعني يظن أن الجدار عمى. المثال الثاني واضح. المثال الأول مبني لنا مذهب الفلاسفة. في إثبات الجوهر المجرد وكذا. ونحن لا نحتاج إليه. نعم أم؟ جوهر مجردة هم يعتقدون عن الملائكة أنها أنهم جواهر مجردة بدون طول ولا عرض ولا عمق ليس من الادسام وكذا لا هذا يحتاج إلى الفلسفة ولا نحتاج إليه نترك هذا المثال وهذا مثال خطأ نعم نعم ثم ليس قيام قعود قيام قعود الممتنع استماعهما فقط لكن قيام وعدم القيام قيام عدم القيام بينهما تناقض فيعني لا يستمعان ولا يفترقان نقول انه غير قائد لان القيام عدم القيام هو هو يعني منعدم القيام هذا القدر لا يكفي في وصف الشيء الاعم اللدان كلاهما وجوديان اللدان كلاهما وجوديان مثل التقابل بين البياض والصواد والقيام والقعود هذا مطلدان وإذا كان احدهما وجوديا والاخر عدميا فإن شريط في العدمي مكان يقبل الوجودية فهذا عدم ملكه وإن لم يشترط هذا فبينهما إيه يعني الاجابه سلب اي تناقض نعم وظل وكذا ما بينهما العدم والملكه يعني يرتفعان ولا يجتمعان والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان والله ثم ومن المغالطات المشهورة قولهم لا يمكن تحصيل مجهول لأن ذلك المجهول إذا حصل فبما تعرف عنه مطلوبك فلا عبد من مقاعي الجهل أو وجود العلم قبله حتى تعرف أنه هو وعلى تقديري يمتنع تحصيله أما على الأول فالاستهالة معرفته إذا وجد وأما على الثاني فالامتعان تحصيل الحاصل يعني إذا اذا أردت اذا أردت أن تعرف شيئا يعني أنت الآن تريد أن تعرف شيئا فنقول هذا الشيء الآن علان قبل أن تحصله وتحاول وتصعى في, في, في معرفته الآن هو مجهول لك أو معلوم إذا كان معلوما فلماذا أنت تحاول تحصيلك هو حصل لك كيف أنت تحصل وإذا كان مجهولا فإذا حصل لك كيف تعرف أنه مطلوبك انه انك كنت تطلبه هذا الذي انت كنت تريده كيف تعرفه نعم ف يعني بناء على ذلك معرفه أي شيء لا تعرفه معرفته محال لماذا لانه على أحد الاحتمالين يلزم تحصيل الحاسد وعلى الاحتمال الاخر يلزم بقاء الجهل بقاء الجهل به لأن لو فرضنا أنه معلوم لك أي قبل قبل المحاولة قبل السعي في, تح في, في, في تحصيل معرفته إذا كان معلوم لك فيعني السعي في تحصيله هذا تحصيل الحاصل وإذا كان مجهولا فإذا حصل حاولت وحصل لك كيف تعرف يعني أنه هذا الذي كنت تعرفه هذا الذي كنت تريده وهذا الحاصل الآن هو الذي كنت تسعى في تحصيله كيف تعرف ذلك؟ فالجواب ما هو واضح ما هو أنت الآن أيها المغالط؟ أنت رددت بين شيئين وهناك احتمال ثالث لم تذكره قل هكذا المجهول قبل حصوله إما مجهول مطلق أو معلوم مطلق أو مجهول من وجه ومعلوم من وجه فنحن نختار الشقة الثالث نقول هو مجهول من وجه ومعلوم من وجه مثلا يعني قبل تحصيل ال يقين بوجوب الصلاه كان الشخص عالما بوجوب الصلاه بوجه شك فكان يشك الصلاه واجبه وليس ليس بواجبه ثم هو يعني تفكر فوجد قوله سبحانه وتعالى اقم الصلاه فاعرب أقم الصلاة أمر بالصلاة والأمر للوجوب إذا هذا الآن ال... حصل لك اليقين بهذا, ال... بهذا الحكم من قبل كنت مترددا فيها فلكونه مجهولا من وجه لما حصل لك عرفت هذا مقصودك ومن, وجه... ومن جهتي أنه مجهول لك من وجه جاز يعني السعي في تحصيله ولم يكن سعيك تحصيلا للحصد لأن الذي حصل لك شك فيه ولا أن أنت تحاول أن تحصل اليقين فسأل هذا وهذا هذا هذا في التصيقات. وفي التصورات نقول شخص عرف الإنسان بأنه كاتب مثلا أو بأنه لاحك فإنسان ليس مجهولا مطلقا عنده ولا معلوم مطلقا لأنه لا يعلم لا حقيقته فبعد أن عرف الإنسان بأنه ضاحك حاول أن يحصي أن يعرفه بحقيقته فأخذ جنسه وقال حيوان ثم أخذ فصله وقال ناطق وقال الإنسان حيوان ناطق فحصل له العلم بحقيقه الإنسان فالانسان يعني عند محاوله معرفته لم يكن مجهولا مطلقا لانه كان مجهولا من حيث وصفه ولا كان معلوما مطلقا لانه كان مجهولا من من حيث حقيقته فلكونه مجهولا من حيث حقيقته جاز يعني المحابلة معرفته ولم تكن هذه المحابلة تحصيل الحاصل ومن حيث الجهل ومن حيث الجهل صار هكذا ومن حيث العلم يعني لما حصل عرف أنه مطلوبه نعم وهذا شك مشهور خوطب به سقراط تعرف سقراط هذا من كبرائف الاسفة اليونان فهو الذي يسئل هذا السؤال لا أدري هل هو الذي يجاب من بعده هو الذي يجاب لكن في سلم العلوم قال خونا شك خوطب به سقراط ثم أتى بهذا الشك نعم ثم ومن المعالاة هذه المنشورة أقول لهم لا يمكن أن مجهول مجهولين لأن ذلك المجهول إذا حصل فبما يعرفه فبما تعرفه أنه مطلوبك فلا بد من بقاء الجهل إذا لم يكن معلوم أو وجود العلم قبل العلم. حتى تعرف أنه هو وعلى تقديرين يمتنع يعني على تقديرين أي سواء كان مجهولا عندك ومعلوما عندك يمتنع تحصيله أما على الأول فالاستحالة أما على الأول يعني على معرفة نعم يعني على تقدير أنه مجهول فلاستحالة معرفته إذا وجد يعني استحالة عنه مطلوبك. معرفة عنه مطلوبك إذا وجد وأما على الثاني أما على تقدير أنه مجهول فل... أنه معلوم تحصيل الحاصل والجواب أن المطلوب معلوم من وجه ومجهول من وجه فبعد حصول المجهول فال... يعني أن المطلوب مطلوب هو مجهول... معلوم من وجهه وجهول من وجهه فبعد حصوله مجهول... يعلم بالوجه المعلوم المقصوص أنه أنه المطلوب مم. وهذا كمثل عبد إن أبق إذا وجد فإنه كان معلوم الذات وجهول المكان فبعد ما وجد عرفت بما كنت عرفا به من ذاته وصورته أنه أبقك شخص أبق عنه عبد هل يقال له لا تطلبه لأنك إذا كنت تعرفه فلماذا أنت تطلبه وإذا كنت يعني تجهله فكيف إذا حصل لك تعرف أنه آبقك فنقول هو مجهول من وجه يعني أنا لا أعرف أين هو الآن ومعلوم من وجه أي معلوم من ذاته من حيث ذاته وصفاته فإذا حصل لي يعني أعرف أنه هو انه مطلوب بي بذاته واوصافي وعرفت الان حصل لي علم جديد وهو انه كان في هذا المكان نعم <تصفيق> نعم هذه غلوطه ثم وغلوطه لو لم يستقض قضية لم يستقض زيد قائم وكلما ما لم يستقض زيد قائم صدق نقيله أعني زيد ليس بقائم يندج كلما ما لم يستقض قضية صدق زي زيد ليس بقائم مع أنها قضية من القضايا هذه غلطة عجب من ذاك يقول ماذا كلما لم يسطق زيد قائم لا لو لم يسطق قضية لم يسطق زيد قائم يعني إذا, إذا لم يسطق قضية يعني لو فرضنا أنه لم تسطق أي قضية فلم يسطق زيد قائم أيضا لأنه قضية من القضايا فإذا لم تسطق قضية من القضايا لم تسطق زيد قائم كلما لم يسطق زيد قائم صدقنا نقيضه يعني كلما لم يسطق زيد قائم لا بد أن يسطق زيد ليس بقائم فالنتيجة ما هو فالنتيجه ما هو كلما لم يسطق قضية من القضايا لا بد ان يسطق زيد ليس بقائم ما أن زيد ليس بقائم قضية من القضايا فكيف يكون فكيف تسطق هي على تقديري أنه لم يسطق قضية من القضايا فهذا اجتماع النقيضي ألسى ذلك؟ فهذا سلب شيء فهذا ثبوت إثبات الشيء على تقدير سلبه هذه غلوطه لو لم يستق قضية لم يستق زيد قائم هل فيه شكال أليس الأمر هكذا لو لم يستق قضيان فرضنا أنه لا ليس اي قضية من قضايا ليست بصادقة إذن لا يسلق زيد قائم لأنه قضية ثم نقول كلما لم يسلق زيد قائم صدق نقيله اي صدق زيد ليس بقائم هذا الآن قياس على الشكل الأول قياس اقتراني شرطي نتيجة ما هو كلما لم يسلق قضية صدق زيد ليس بقائم مع أن زيد ليس بقائم قضية من القضايا وهو إثبات الشيء على تقدير نفيه لأنه لما نفينا صدق القضايا كلها لزم نفي صدق هذه القضية ثم نحن أثبتنا صدقها فهذا محال نعم جواب ما هو ولعل أن تقادير المأخوذة في الكبرى عني قولك كلما لمستق زيد قائم صدق نقيضه أعني زيد ليس بقائم إن كانت واقعية إن كانت واقعية فصدقها مسلم لكن لن دراج الحكم في صغري إنما هو على تقادير الفرضية الغير الواقعية ضرورة أن عدم صدق قضية من القضايا من الممتنعات ضرورة أن قولنا الواجب موجود أول واجب سميع واجب بصير واجب الصدق ويكون عدم صدقها محالا وإن كانت تتقادير الكبرى عما ما لعن الكلية اذا كذب الشيء إنما يستلم صدق نقيضه بحسب الواقع فإنه جاز على تقدير المحال أن يكذب النقيضان لأن المحال جاز أن يستلم محالا اخر نعم حصله ماذا؟ قولك كلما لم يصدق زيد قائم صدق زيد ليس بقائم هذه الآن موجب كلية الحكم فيه على جميع تقادير المقدم يعني إذا وجد المقدم على أي تقدير وجد التالي على ذاك التقدير هذا, <تصفيق> هذا معنى ذلك؟ فنقول هذه التقادير الذي أنت أخذتها في الكبرى هل هي مختصة بالتقادير الواقعية يعني الواقعية المطابقة لنفس الأمر الذي يمكن أن يوجدها في الواقع أو يعني أعمى من ذلك فإن كان يعني أعم من ال من من الواقعية فنحن لا نسلم كليتها فالكبرى لم يكن كليا لماذا لأنه في عالم المحال يمكن أن يرتفع النقيضان في في في عالم الواقع لا يرتفع علم النقيضان ويمكن ان يرتفع النقيضان في عالم المحال يمكن أن لا يستوق زيد قائم ولا يستوق زيد ليس بقائم يرتفع جميعا يعني في عالم المحال وين أردت يعني انه على عالم على, على, على, على, على, على التقاذير الممكنه الوجود فنحن نقول صحيح هذا صحيح يعني في عالم الواقع إذا صفع قضية لا أبدا أن توجد قضية أخرى لكن التقدير الذي أنت أخذت في الصغرى هي تقدير محال لماذا؟ لأنك قلت إذا لم تستوق قضية يعني لم يستق زيد, زيد قائم وعدم صدق قضية من القضايا هذا من المحال لماذا؟ لأن هناك قضايا لا بد أن نسلم أنها صادقة وهو الله موجود، الله سميع، الله بصير، الله حي، الله قادر هذه كلها صادقة فعدم صدق قضية من القضايا هذا تقدير محال والحكم في القضية في الصغراء هي على التقدير المحال